صلى لك ثاني يقول هل تبرع بالمال فقط لمكاتب الدعوة بالداخل أو الخارج يدخل صاحبه المتبرع في أجر الداعي في الله عز وجل التبرع بالمال للدعوة يكون له نصيبه من الأجر في الدعوة هي الله فالفالباد المال في الدعوة هي الله في نشر الكتب المفيدة له نصيبه من الأجر